وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصرها إن الإنسان لظلوم كفار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 هُو مِنِّي وَمَن أعطاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا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 لا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبطار